بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ح ي م ص ل ا ه م ص الله عليه و س ل إ ل ي ك ف ل الله ع ي ه و س ل صلى الله ي م صلى الله ل ي ه وسلم ص ه ل ي ه وسلم ى ل ل ه وسلم ص ا ل م ص ي ه م ص ا ل ل ع ي ه و ا ل ل ع م ا أ ن ز ل إ ل ي ك م م ن ر ب ك م و ل ا ت ت ب ع و ا م ن د و ن ه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون وكم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فجاءها ب أ س ن ا بياتا أ و هم قائلون فما كان دعواهم إ ذ جاءهم ب أ س ن ا إ ل ا أ ن قالوا انا إن كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين ف ل ن ك ص ر ن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ ا ل حقا فمن ثخلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين, فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يعظمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون و ل قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه في ا س ج ذ و ر ادم ثم قلنا للملائكه في الجذور ادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ الا تسجد اذ امرتك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 قال فبما أ غ و ي ت ن ي ل أ ق ع د ن لهم صراطك المستقيم ثم لاتين ه م من بين ايديهم ومن خلفهم, ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا ت ج ر و ا اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا, ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اولي عنهما من سواتهما ليبدي لهما ما و و ي عنهما من س و آ ت ه م ا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاتمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما ف و آ ت ه م ا وطهقا يصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره, الشجرة واقل و لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ا غلا ل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 ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله ل ع ل ه م يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما اخرج ل ج ن ة كما أ أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل امر ربي ب ا ل ق ص ة و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل إن انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون أ ن ه م مهتدون يا بني ادم خ ب و ا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا خ ا ل ص ة يوم القيامه كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 أمم قدخلت ق من ب من كلما م من ا ج ن والإنس النار ل في ك دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أ و ل ا ه م ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل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 ذ ل ك نجد المجرمين لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجد الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجنه هم فيها خالدون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 و ل ن ت ل ك م ا ل ج ن ة ج ل ر ن ي و ه ا ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن و ن ا د ى أصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ل ان يكون ه ن ا ل م اجل ن و ن هناك ا من اجل ان يكون د ن ا ك ا من اجل ان يكون هناك ا ل م اجل ان يكون هناك ا ل من ا ن يكون هناك ا ل ن ا ل ان ي ن ه ن ا ل ل ان ي هناك ل من ا ل ان ا ل م ي ن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 واذا خرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار تلقاء أ النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 قال ج ا ا ك ر و ا ربنا بالحق فهل لنا من ش ف ع ا فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قال خ ف ر و ا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ر ب ك م ا ل ل ه ا لذي خلق السماوات والارض أ أ ر ض في ي ستة م ثم استوى ا على ل يوشي ليلن ل ا ل ها ر يطلقه ح ا ي ا و ا ل شمس و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م ت خ ر ج ي ن ب أ م ر ه أ ل ا هل ا ح ل ق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ربك م ت ض ر ع و خ ف ي ا إ ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا و ل و ه خوفا و ص م ع ا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا قال ا ل سقناه ح ا ب ف ا ل ت ق لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الصغير يخرج نباته باذن ربه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 قال الملا من قومه إ ن ا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي وانصح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون اوا عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم, على رجل منكم لينذركم ولتتقوا س ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك في الفلك و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا قوما ع م ي ن و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا ت س ت ك و ن قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنبغك في سفاهه و إ ن لنظنك من الكاذبين من قال يا قوم ليت بي تفاهه ولكن لي رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او اعجبكم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 ما ك ا ل ل ه بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا د ا ب ع الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في أ ر ض الله فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ولكن ا ف ي ا ل أ ر ض م س ل م ي ن ق ا ل ا ان ل ل ه ي ا ل ذ ي ن استكبروا م ن قومه ل ل ذ ي ن ا س ت ض ع ف و المؤمنين ي ج ل م ؤ م ن ي ن يجعل م ؤ م ن ي ن يجعل المؤمنين ي ج ل ا ل م م ن ي ن ي ج ل ا ل م ن ي ن ي ج ا ل م ؤ م ن ي ا ب م ا أ ن ي ل به م ؤ م ن و ن قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناس وعتوا عن أ م ر ربهم و ق ا ل و ا يا صالح ا ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين ف أ خ ذ ت ه م الرائحه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 و أ م ط ر ن ا عليهم مطرا فانظر كيف كان خ ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ خ ا ه م س ع ي ب ا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قل جاءتكم بينكم من ربكم ف أ و ح و ا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفشلوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط ت غ ي ر و ن وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا و ا ل ك ر و ا اذ كنتم قليلا ف ك س ر ك م ك ي ف كان ع ا ق ب ة المفسدين و إ ن كان طائفه منكم آ م ن و ا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك, والذين آمنوا معك من قريتنا أ و ل ت ع و ذ ن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كيدا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا ان يشاء الله ربنا و ف ت ع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت خير الفاتحين وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إ ن ك م إ ذ ا لخاسرون ف أ خ ذ ت ه م الرائفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا, كأن شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كافرين وما أ ر س ل ن ا في ق و ي ة من نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س ا ء والضراء إلا أخذنا بالبأساء وقالوا ا ا بدلنا مكان السيئة الحسنة حسا ل لعلهم ر يضررون ء عفوا ثم قد مس ب اباءنا ن ا الضراء قد مست الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون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 اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات و ق د جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقضى الله على قلوب الكافرين وما وجدنا ل أ ك ث ر ه م من عهد وان وجدنا أ ك ث ر ه م لفاشفين ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا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 قد جئتكم ب ب ي ن ة من ربكم ف أ ر س ل معي بني إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت جئت بايه ف أ ت بها إ ن كنت من الصادقين فالقى عصاه ف إ ذ ا هي ت ع ب ا ن مبين ونزع يده ف إ ذ ا هي بيضاء قال ا ل م ل أ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م فماذا ت أ م ر و ن قالوا أ ر ج ح واخاه و أ ر س ل في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل ساحر عليم و ج ا ء ا ل سهره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى إن فاسترهبوهم وجاءو ا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ ل ق ع ص ا ك ف إ ذ ا هي ت ل ق ا ما يحتكون فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون فغلبوه ذلك وانقلبوا صاغرين و أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به قبل أ ن آ ذ ن لكم إ ن هذا لمكر مكرتم و ا في ا ل م د ي ن ة في ا لتخرجوا م د ي ن ة منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون ل و ق ط ع ن أ ي د ي ك م أ ر ج ل ك م من خلاف ثم ل و ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا صبرا مسلمين. وقال ت و و ف ن مسلمين ا الملا من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض واذا وك والهتك قال ت ن ق ت ل أ ب ن ا ء ه م ونستحي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه ا س ت ع ي ن و ا بالله و ا ص ب ر و ه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمستقيم قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال ع ف ى ربكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فيارب كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين و ن ق ص م ن الثمرات لعلهم يذكرون ف إ ذ ا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آ ي ه لتسحر ما بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم ض ف ا ع و ا ل د ايات مفصلات م فاستكبروا ص ل ت ف ا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرئيس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عيد عنك د لئن كشفت عنا الغيز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الغيز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م في اليم بانهم كذبوا باياتنا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 و ج ا و ز ن ا بني ب اسرائيل البحر ف أ ت و ا على قومي ع ك ف و ن على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى جعلنا إ ل ى هنك مالهم آ ايا قال انكم قوم تجاهرون إن و اذ ان جيناكم من آ ه ل فرعون يسونونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم ثلاثين ليلة وقال أ ت فتم م م م ن ا ا ه بعشر ي ت ربه فتم ميقات ربه أربعين فتم ميقات ي ل وقال ة موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه و ك ل ل ه رب ه قال ر ب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي قال ل ن تراني ولكن ا ن ظ ر إ ل ى الجبل ف إ ن ا س ت ق ر ك ا ن ه فتراني س و ف فلم اتجلى رب ه ل لجبل جعل هو ك ه هوا موسى طيق فلم قال سبحانك توسو اليك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسى إ ن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي, وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ي ت خ ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ه حرصت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون و ا ت خ ل قوم موسى من بعده من حليهم ع ج ل ا جسدا له خوار أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم و ر أ و ا أ ن ه م قد ظ ل و ا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا فان لم يرحمنا ربنا و ي ع ف ل ن ا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قوبه رب انا اسفا قال بسما خلفتموني من بعدي ا ع ج ل ك م امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه ي ج ر ع و ك إ ل ي ه قال ابن عم إ ن القوم اتضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا فلا تشمت بلا ا عداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرلي وارئحي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجله سيمالهم غضب من ربهم و ذ ل ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك ن ا ج ل ا ل م ف ت ر ي ن والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها ر غ ف و ر رحيم و ل م ا سكت عن موتى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها, ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون فاختار موتى قومه تبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرائحه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء منا إ ن هي إ ل ا ك ت ن ت ك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه انا هدنا إ ل ي ك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسئت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون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 الذين آ م ن و ا به وعزروه ونفروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه و اولئك ت ا ن أنزل و ر الذي ل معه هم المصلحون قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا ج م ي ع الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض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 وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م م ا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعطاك الحجر فانبثت منه اثنتا ع ش ر ة عينا ق ر علم كل أ ن ا س مشربهم وودلنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ب ك وادخلوا الباب سجدا ناصر لكم خطيئاتكم نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين تبدل الذين ظلموا منهم ق و ئ ل ا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحث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 فلما نسوا ما ذكروا به أ أنجينا, انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما اتوا اماله و عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم、القيامة. الى ق ي ا م ة إ ل يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور ل ا رحيم لقطعناهم في الارض امماء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و ا ر ث ا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و ن ع ر ب هذا الارنى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ي أ ت ه م ع ر ب مثله ي أ خ ذ و ه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 واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه غله وظنوا انه وافع بهم قلوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم ذريتهم واشهدهم على أ ن ف س ه م أ ل س ت ب ر ب ه م قالوا ب ن ا شاهدنا قالوا ب ن ا شاهدنا أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة انا كنا عن هذا غافلين أ و تقولوا إ ن م ا أ ش ر ك اباؤنا من قبل وكنا ذ ر ي ة من بعدهم أ ف ت ه ل ك ن ا بما فعل ا ل م غ ط ل و ن وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون نتلو عليهم ن ب أ الذي آ ت ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها ف ا ت ب ا ه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ل و ف ع ن ا ه بها ولكنه اخلد الى ا ل أ ر ض واتبع هواه واتبع هواه فمثلوا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون جاء مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم ايان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا س م ت د ر ج ه م من حيث لا يعلمون و ه م ل ي لهم إ ن ك ي ب ي متين أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين أ و ل م ينظروا في م ل ك ه ا في السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يظلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان م و س ا ه ا قل انما علمها عند ربي لا يجليها ل و ق ت ه ا إ ل ا هو ثغلت السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته ي س أ ل و ن ك كانك حكي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس ت لي السوء ان انا إ ل ا نذير وبشير لصوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ف م ر ت به فلما أ ث ق ل ت د ع و الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا ط ا ل ح ا لنكونن من الشاكرين فلما آ ت ا ه م ا ط ا ل ح ا جعلا له شركاء فيما آ ت ا ه م ا فتعالى الله عما يشركون ايشركون أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم, عبادٌ أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يغفرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل اروا شركاءكم ثم ت ي ج و ن فلا تنظرون إ ن و ل ي ه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا ي س ت ق ع و ن نصركم ولا انفسهم ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا ي س م ع و ن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 إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم م ب ف ر و ن و إ خ و ا ن ه م ي م د و ن ه م في الغي ثم لا يغفرون و إ ذ ا لم ت أ ت ه م ب آ ي ة قالوا لو ل ب ت بيتها قل إ ن م ا اتبع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا م ص ا ئ غ من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانفصوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تبرا و خ ي ف ة ودون الجهل من القول بالغلو و ا ل آ ص ا ل ولا تكن من الغافلين إ ن الذين